هداها وآتها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرشدني إلى فلاح يقيني شح نفسي ويحرق أحقاد قلبي اللهم خذ بيدي إلى مواطن بر يتضاعف عندك ودلني على عمل أستوجب به مرحمتك وباعبيني الله أكبر الله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 Hei ala al-salah Hei ala al-falah Hei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 والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وابعثه المقام المحمود الذي وعده نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة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 أن ترطب لساني وقلبي وجوارحي بذكرك اللهم اجعل ذكرك وحمدك في حياتي ذخراً ووديعة لي عندك اللهم اجعل ذكرك عند اليقين شاهداً وفي القبر مؤنساً وعلى الصراط حجة ترتجاً وعين ذا الحساب عملا نافعا محضرا اللهم اجعلني في الذين يذكرون الله الله وفي الذين يذكرون انعم الله وفي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم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 ولا حجة لي يا واهب الإحسان إلا أن تتصدق بها علي وإن علي واجبات فردت فيها إحالة مني على كريم عفوك وما يبلغ ذنبي يا رب في بحار عفوك اللهم إن على موائد عفوك أضيافاً أو جبت لهم مراحمك قراً من واسع فيضك وإحسانك فاجعل قراية مع ما جئتك به من الذنوب غفراناً واطلق لساني على مكارمك ومواهبك حمداً وشكراناً اللهم ألهمني عملاً يقود خطايا إلى رحماتك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 ولكن اجعل حيلتي في الفوز بمرضاتك وأسألك أن تبدل هذه الزلات حسنات بصدق التوبة إنك أنت التواب الرحيم وسبحانك يا من استضل أهل الخطايا النادمين ببوارق رحمتك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 الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله استووا، اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسد الخلل، الله أكبر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 طراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب ولقد اتينا موسى الكتاب ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب هدى وذكره لولي الالباب فاصبر ان وعد الله حق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 بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله لَخَلْقُ هو السميع البصير مِنْ السماوات والأرض أكبر من خلق الناس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 كَذَلِكَ يُفْكُ كَذِ الَّذِينَ كَانُوا بآيات الله اللَّهِ صمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر Allah ekber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 ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم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 ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوُنَ عَلَى حَد والالرَّسُول يَدَعوكُم فِي أُخْرىَكُمْ فَأَفَابَكُمْ فَأَثَابَكُم غمَّا بِغَم مِلِكَلَ تَحزَنوا على مَا فَتَكُمْ وَلَمَا أَصَابَكُمْ وَلَّهُ خَبِرون بِمَا تَعْمَلُون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 وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بِاللَّهِ غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله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 وَلْيَبْتَلِ نِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيَمَحِّصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم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 وَلَئِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُم لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ